ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل لقد بعد ثبوتها وتذوقوا سوء بما عصى ثم استقيموا لله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله امنا قليلا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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْنَا نَزَّلَ الرُّوحَ الْقُدُسَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ